122. وأنا فاستمع لما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 114. ولقد مننا عليك مرة أخرى 115. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى داوت فوق ذي في تمنين ولتصنع علي إلتمشي أختك فتقول هل أذلكم على من يكفله؟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 وأبقى أفلم يهدي لهم كم أغلثنا قبلهم من القرون ينشون في مساكن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 وَلَا تَقْبَضُوا وَق